آلیم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 في المihad، ولكن ليقضي الله أمرًا كان مفعولاً ليهلك من هلك عمبينة، ويحيى من حيى عمبينة، وإن الله لسميع عليم. إذ يريكم الله في منامك قليلهم، ولو أراكهم كثيرًا لفشلتم، ولا تنزعت في الأمر، ولكن الله، ولكن الله سلم، إنه عليم بذات الصدور، وإذ يريكمهم. إذ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 ولا يحسب الذين كفروا سق إنهم لا ييعجزون وأعد لهم استطات من قوةهم منبات الخْ ترهبون به عد الله دكم وأخرين من دونهم لا تعلمونهم ال الله يعلمهم وما تم فقوم في سبيل الله والفإليكم وأنتم لا تظلون وإن جح لسلم فَجح لها توكن على الله إنه والم عم وإن يريد أن يخذون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 وَإِنْ اسْتَأْنَصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ مِّنكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عهدتم من المشركين ثم لم ينقسوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فاتموا إليهم معهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كلما رصا فَانْتَهُوا وَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَمِيعَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِلْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ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 وَأَنَا إِلَيْكُمْ الْمُعْتَدُونَ فَانْتَهُوا عَمَّا قَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِنَّكَ لَتُؤَيْمِنُهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَتُؤْنُ فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهُمْ بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ مُدْعُون وَهُمْ دَعَوْكُمْ أَوَّلَ مرة.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 ما تعملون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 تول لهم منكم فولائكم هم الظالمون قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموالنِقترفتُمها وأموالنِقترفتُمها وتجارتُم تخشون كsadها ومساكن ترذونها أحب إليكم من الله أحب إليكم من الله ورسوله وجهادٍ في سبيله فتربسوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهذ القوم الفاسقين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 سيح <ابن> الله ذلك قولهم يفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يُفكّون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 فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يظل به الذين كفروا يحلونه عاما, يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطعوا عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله زين لهم سوء عمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين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 تَطَعنَ لَهُ رَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ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 كَمَا مَأْوَاكُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدْخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعِطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ الله وَرَسُولُهُ وَقَالُوا هسبنا الله الله مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ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 فريح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تانفروا في الحرق النار جهنم شد حرا لو كانوا يفقهون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 الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتسهق أنفسهمهم كافرون وإذا أنزلت سورة نآمن بالله وجهادوا مع رسوله استأذنك أول الطول منهم قالوا ذرنا لكم مع القائدين رضو بأن يكونوا مع القوالف وطبيعي على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعده الله لهم جنات تجري من ومحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذب الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم ثاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيله والله وفُر الرحمي ولا على الذين إذا ما أتوكل تحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم رَزَوْنَ الدَّمْعَ حَزَنًا تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَزَوْا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ